وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار ثم أ م ا بعد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم س ب ع ة يظلهم الله تحت ظله يوم ا ل ق ي ا م ة إ م ا م عادل وشاب ن ش أ في ط ا ع ة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله ا ج ت م ع عليه و ت ف ر ق عليه ورجل تصدق ب ص د ق ة ف أ خ ف ا ه ا حتى لا تعلم شماله ما تصنع يمينه ورجل دعا الله خاليا ففاضت عيناه و رجل دعته ا م ر أ ة ذات منصب و جمال إ ل ى نفسها فقال إ ن ي أ خ ا ف الله فمن هؤلاء الاصناف ا ل س ب ع ة شاب ن ش أ في ط ا ع ة الله وفي الحديث الصحيح يعجب ربنا لشاب ليست له صبوه والصبوه الميل إ ل ى الهوى وهي و ا ح د ة ا ل م ر ة ا ل و ا ح د ة يعجب ربنا إ ل ى شاب ليست له صبوه ل أ ن الشباب هو مدعاه للانحراف ولكن حينما ي ن ش أ الشاب في ط ا ع ة الله وليست له صبوه يستحق أ ن يعجب منه الرب جل وعلا وهذه ا ل م ر ح ل ة من العمر هي م ر ح ل ة ح ر ج ة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 وعن ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه وعن علمه ماذا عمل به ومع أ ن الشباب من العمر إ ل ا أ ن ه ل أ ه م ي ت ه و أ ه م ي ة هذه ا ل ف ت ر ة يتوجه سؤال خاص يوم ا ل ق ي ا م ة لكل إ ن س ا ن وعن شبابه فيما أ ب ل ا ه فالشمس لا تكون في قوتها عند مطلعها وبدايتها ولا عند غروبها ونهايتها إ ن م ا تكون في ضحاها وظهرها أ ق و ى ما تكون ولذلك هي أ غ ل ى م ر ح ل ة من مراحل العمر وفيها العطاء وفيها ا ل ق و ة فمتى ما صرفها المرء في ط ا ع ة الله في ا ل ع ب ا د ة والذكر والجهاد جهاد النفس وجهاد المال وجهاد العدو ومتى ما قضاها في طلب العلم ف م ا يعود عليه بالنفع ف إ ن ه يكون بذلك قد د ش ا في ط ا ع ة الله كما ر ب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرعيل ا ل أ و ل فالذين أ ن ق ذ و ا هذا العالم من الضلال المبين والظلمات كانوا شبابا حينما ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته كان في سن ا ل أ ر ب ع ي ن وكان أ ب و بكر أ و ل من أ س ل م يصغر عنه بثلاث سنين وكان عمر يصغر عن أ ب ي بكر وكان علي أ ص غ ر الجميع وهكذا الذين أ س ل م و ا من الرعيل ا ل أ و ل من السابقين ا ل أ و ل ي ن مثل عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وعمار وبلال وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن ا ل ج ن ة لتشتاق إ ل ى ث ل ا ث ة علي بن أ ب ي طالب وعمار وبلال وهؤلاء الشباب هم الذين حملوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المشروع التغييري الهائل الكوني الذي غير مجرى التاريخ واخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور فعلى سواعد الشباب ت ن ه ض ا ل أ م م وتكون ا ل إ ن ج ا ز ا ت ا ل ع ظ ي م ة ولكن الشباب الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج ا ل ق ر آ ن فلقد كان علي بن أ ب ي طالب البطل المغوار وهو أ ق ض ى هذه ا ل أ م ة و أ ع ل م ه ا بالقضاء وهو الذي قتل يوم بدر وعمره خ م س ة عشر عاما أ ك ث ر من خ م س ة عشر من صناديد قريش منهم ع ت ب ة منهم ش ي ب ة بن ربيعه والوليد بن ع ت ب ة وهو الذي اقتلع وفتح خيبر وهو في العشرين أ و نحو ذلك من عمره وهو الذي نام على فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الهجره وهو يعلم أ ن الشباب الذين يقفون عند باب المصطفى يريدون ر أ س هذا النائم هذه الروح ا ل ش ج ا ع ة و ا ل ف د ا ئ ي ة و ا ل ق و ي ة تربت على هذا الدين وعلى هذا الكتاب العزيز الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ومن خلفه وهكذا كان معاذ بن جبل أ ع ل م ا ل أ م ة بالحلال والحرام يوم ا ل ق ي ا م ة ي أ ت ي وهو مقدم على علماء ا ل أ م ة جميعها ر ت و ة بحجر أ ي م س ا ف ة ر م ي ة حجر فهو مقدم العلماء و أ ع ل م أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام توفي معاذ بن جبل وسنه ث ل ا ث ة وثلاثين عاما متى حصل هذا العلم ومتى درسه إ ن ه جمع هذا العلم في تسع سنين ولا عجبا حينما يكون التوفيق من الله عز وجل فقد تعلم زيد بن ثابت ا ل س ر ي ا ن ي ة ك ا م ل ة ق ر ا ء ة و كتابه في ب ض ع ة عشر يوما هؤلاء الذين اختارهم جل و علا أ ن يكونوا أ ص ح ا ب نبيه قال ابن مسعود إ ن معاذا كان أ م ة قانتا لله و ا ل أ م ة هو الذي يجمع خصالا خصال أ م ة من الخير والصفات ا ل ح م ي د ة قال ابن مسعود كنا نشبه معاذ بن جبل ب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام خليل الرحمن هكذا كان أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معاذا عالما فقط بل كان قائد ا ل م ي م ن ة في يوم أ ج ن ا د ي ن وعدد من المعارك و أ س ا م ة بن زيد الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ق ي ا د ة الجيش وتحت إ م ر ت ه أ ج ل ا ء ا ل ص ح ا ب ة كان سنه عشرين عاما وهكذا هؤلاء الشباب الذين ن ش أ و ا في ط ا ع ة الله وهذا مصعب بن عمير ا ل د ا ع ي ة الذي فتح القلوب في ا ل م د ي ن ة أ ع ط ر فتى كان في م ك ة و أ ج م ل ه كانت أ م ه تغدق عليه من ا ل أ م و ا ل والخيرات ولما دخل في هذا الدين وهجرته أ م ه و أ ص ب ح فقيرا ً عليه أ س م ا ل ب ا ل ي ة لم يكترث ب ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا واستشهد يوم أ ح د ولم يجدوا ما يكفنونه به إ ل ا برده له إ ذ ا غطي ر أ س ه بدت رجلاه و إ ذ ا غطيت رجلاه ب د أ ر أ س ه رضي الله عنه وارضاه و لذلك لما قدم الطعام لعبد الرحمن بن عوف وهو صائم ليفطر تذكر مصعب بن عمير و أ ن ه غادر هذه الدنيا و لم ي أ خ ذ منها شيئا فبكى حتى ترك الطعام عبد الرحمن بن عوف أ ح د ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة هؤلاء شباب محمد صلى الله عليه وسلم الذين ن ش أ و ا في ط ا ع ة الله وهكذا كان السلف بعدهم من ا ل أ ئ م ة والمجاهدين و أ ب ن ا ء هذه ا ل أ م ة فهذا ا ل إ م ا م الشافعي يجلس لطلب العلم وعمره ث ل ا ث ة عشر عاما ً حتى أ ع ج ب به ا ل إ م ا م مالك وحفظ ا ل ق ر آ ن وهو ابن ست سنين أو عشر سنين وهذا ا ل إ م ا م مالك جلس ل إ ل ق ا ء العلم و ا ل ت ح د ي ث وعمره واحد وعشرين عاما وهذا ا ل إ م ا م النووي وكثيرون ممن ن ش ا في ط ا ع ة الله ولا شك أ ن ا ل ش ع ب في هذا الزمن الذي نعيشه زمن المغريات والفتن يحتاج إ ل ى ر ع ا ي ة خ ا ص ة فلا يمكن أ ن ي ن ش أ على ط ا ع ة الله إ ل ا باهتمام بالغ أ و ل ا من ا ل أ ب و ي ن ومن البيت وتوجيهات ونصائح في وقتها المناسب و ا ل ع ن ا ي ة في سن م ب ك ر ة بالطفل منذ ث ل ا ث ة أ ع و ا م في سنه المبكر اليهتم ل ي ب ا ل أ ب ن ا ء منذ أ ن يبلغوا ث ل ا ث ة أ ع و ا م في ا ل ت ر ب ي ة والتوجيه دون ضرب ودون إ ل ز ا م ولكن بالترغيب حتى إ ذ ا ميز ا أ م ر ونهي و أ ل ح ق بالكتاب ورغب في حفظ ا ل ق ر آ ن ونظر له في ا ل ص ح ب ة ا ل ص ا ل ح ة وعلى ا ل م د ر س ة دور بالغ في ذلك وعلى المسجد دور بالغ وخصوصا شبابنا في هذه ا ل أ ي ا م يضيعون ما بين ا ل إ ج ا ز ا ت ا ل ذ ي لا ن ه ا ي ة لها من المدارس وما بين انشغال ا ل آ ب ا ء بطلب العيش وانشغال ا ل أ م ه ا ت فيما لا ض ر و ر ة له فكيف س ي ن ش أ هؤلاء الشباب على ط ا ع ة الله إ ذ ا لم يجدوا ا ل ع ن ا ي ة والتوجيه قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة أ ي على ا ل إ س ل ا م ف أ ب و ا ه يهودانه أ و ينصرانه أ و يمجسانه ف ت أ ث ي ر ا ل أ ب و ي ن مهم و بالغ والاهتمام ب ت ر ب ي ة الطفل أ ه م بكثير من الاهتمام بتغذيته وبملابسه و ب أ ك ل ه وشربه ل أ ن ذلك لو ضاع ف س د ا ل د ن ي ا أ م ا لو ضاعت ا ل ت ر ب ي ة فسدت أ خ ر ى وشاب ن ش أ في ط ا ع ة الله هذا الشاب الذي س ي ن ش أ في ط ا ع ة الله ويشغل أ و ق ا ت ه ب ا ل ع ب ا د ة والعلم و ا ل ط ا ع ة وما يعود عليه بالنفع سيكون ذخرا ل أ ب و ي ه فمن سيدعو ل أ ب و ي ه إ ذ ا لم يكن هذا الشاب ن ش أ في ط ا ع ة الله ومن سيبر أ ب و ي ه إ ذ ا لم يكن هذا الشاب يعرف حقوق الوالدين فالشاب الذي ي ن ش أ في ط ا ع ة الله يجعل جزءا من وقته ل ل ع ب ا د ة وجزءا من وقته لبر أ ب و ي ه وخدمتهما وجزءا من وقته للعلم وجزءا من وقته ل ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا يشغل أ و ق ا ت ه جميعها في ط ا ع ة الله وفيما يعود عليه بالنفع ولا ب أ س بالترويح المباح س ا ع ة و س ا ع ة للجد ساعات وللهزل مثلها ولكن ساعات إ ل ى الجد أ م يلو